سال لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشهيد أ فلا يعلم إذا بعث رما في القبور وحص لما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ القدير